فَقُطْ يَا بَابَ الْقَوْمِ الَّذِينَ وَالَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَايْتُم إِن أَخَذَ اللَّهُ غُثَّمَكُمْ وَأَذْقَاكُمْ وَخَتَمَ عَلَى وختم على قلوبكم من إله النائر الله نوصل لفع الآيات ثم لهم يصفوا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتفا أو جارة هل يُعلك إلا القوم الظالم Amen, O Lord.